يُؤْمِنُونَ بِخَيْرٍ لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ لَن نَّصْبِرَنَّ وَلَن نَّكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فضلِه دخَلوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم কদু নিু বি কৌনু وَعَدُهُ আফল ফুল আফল পুল কুখিবু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 والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فخر الله منهم ولهم عذاب أليم